سبحانك ما اعظمك سبحانك ما ارحمك سبحانك ما لطفك سبحانك ما اكرمك سبحانك ما احلمك على من عصاك وما اقربك ممن دعاك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا اله الا الله عدد ما مشى في السماوات والاراضين ودرج ولا اله الا الله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 ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس اذيب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقما بسم الله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 أعيدكم بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه أعيدكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده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 العلي العظيم من شر ما ذرى في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابه الله آخذ بناصيتها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 والله يشفيكم والله يجبركم والله يجيركم والله يعيدكم والله يحفظكم بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأم ومن الأمراض والأوام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام اللهم اللهم ابطل عينا معجبه نظرت وما بركت اللهم ابطل اثر عين معجبه نظرت وما ذكرت أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعه رجال أو نساء اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت أو أصابت علما فضيعت أو أصابت ذكاء فسحقت أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عضوا فأبطلت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 بالمعشر أو على حسن الذوق وجمال الملبس اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل العين الأصحاب والزملاء اللهم أبطل الحسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على السعادة في المال والعمل أو على الجاه والسلطان أو على السعادة في البيت وما الأبناء أو على السعادة مع الأهل والزوجات اللهم أبرد حرها اللهم أز الأذى وضررها شرها. اللهم أبطل الأثرى اللهم أبطل سحر ساحر اذا سحر سحر منتقم وحاسد وحاقد سحر مأكولا ومشروبا أو سحر معقودا ومنفوثا أو سحر عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور أو سحر عقد بالأثر من الملابس والشعر أو أو معقودا من النجاسة أو سحرا احرق بالنار وذر في الآواء اللهم بطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد اللهم بطل سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم اللهم ابطل سحرا تسبب في مرض لا او أو سحرا تسبب في سقم لا جسم أو سحرا تسبب في تبلد العقول أو سحرا الجنون واختلال العقول اللهم ابطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي والشهوات أو سحرا يدعو إلى حب اتباع الله والملذات اللهم انزل رحمة من عند تهدي بها قلوبنا وترفع بالبلاء البلاء عنها وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدوى اللهم عصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجن اللهم عصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجن اللهم عصمهم من الشيطان ومن من سحر وحسد شياطين الإنس والجان اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم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 اللهم اشرح صدورهم وازل همومهم ويسر امورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم يسر امورهم اللهم ارفع البلاء واتم الشفاء اللهم واجعلهم في حسن حصين من كل عين ونظره وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا الهنا اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد